ما يعصم الله به من الدجال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال والاستعادة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة